ب س م الله الرحمن الرحيم و س ل ع إن ا ل إ ن س ا ن ل ف ي خ س إ ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت وتواصوا و ص و ا ا ب ل